يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غله واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا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 صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين وأوف الرحمين. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلِ الحَسْبُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ